فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَأَذَبَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ نَار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 ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القرب واليتام والمساكين وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْنَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَيكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَيكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَلِي مَأْنًا مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً وَلا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَالَّذِينَ نَجَوْا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 ن ك رؤوف الرحيم ألم تر الى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من اهل الكتاب لئن خرجتم لنخرجن لَإِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمُ أَحَدَ نَبَدًا وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ لَإِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَا إِ قُوتِلُ لَا يَ صُونَهُم وَل إَِّ صَرُهُملَُوَلَّّ لَدَبَرَةُم مَّ لَا يصَوون للَآتُمُ أَشَدُّ رَحبَةَ فِي صُدُونهِم مِنَ اللهَّ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 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ كَمَثَلِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ دَائِمٌ كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي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 119. هو الله الخالق البارئ المصور 110. له لسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض 112. وهو الأزيذ الحكيم